Allah from الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم of Allah, the Most Gracious Alif La Hora Those are the scriptures and the scriptures فسوف يألمون وَمَا أهلكنا من قرية إلا, إلا ولا كتاب نهلوم ما تسبق من أمة أجلها وما وقالوا يا ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين رسلاً غدرك في جهل وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به كذلك نسلقه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحلقهم مسحورون، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينا للناظرين وحبضناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السبعة فأتبعه شهفهم مبين والأرض مدتنا وألقينا فيها رواسيا بِثَأْهَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ نَزَّلْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ لَّذِذَاتِهِ يَأْكُلُونَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عندنا وَمَا ننزله إلا بقدر معلوم وأرسل ندري حلواق حفان نزلنا من السماء ما فأنزلنا من السماء وَإِنَّ عَلَى نَحْنُ نُحِيهِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِدِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَحِقِينَ وَإِنَّ رَبَكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ نَارٍ وَنُجَّانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَذْلٍ مِنْ نَارٍ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي حَالِقٌ بِشَعْرٍ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا ما لك ألا تكون ما الساجدين قال لم اكل لاسجد لبشر حلقته من صلصال من صصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فارد رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين فأنظرني إلى يوم يبعث قَالَ قال من المنظرين إلى يوم الوقت المسلور قال رب بما اغويتني لو زينن لهم في الأرض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 انما موعدهم اجمعين وان جهنم انما موعدهم اجمعين لها لها سبعة ابواب لكل باب منهم المتقين في ونزحنا ما في صدورهم من غل على سر الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونفِرُهُم عن ضي في إبائي إذ جعلوا عندي فقالوا سلموا قارئ قال, قال إِن فَكُنْ مَجْدُهُ وَقَانُونَهُ جَلِيلًا مُهَشٌّ كَبِيرٌ مِنَ الْعَلِيمِ قَالَ هَذَا الصَّرْطُ ك الحق فذاك قوم من القوم يدي قالوا وندعي اقم نظر رحمه ربي الا قال فما إلا آذى نوط إنا لو إلا, إلا مرأته قَالُوا بَنْ جِتْنَاكَ بِمَا كَانُوا بِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِخِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَجْبَارَهُمْ وَلَا يَنْتَفِرْ ولا يرتفتم منكم أحدٌ وأنظروا حيث تؤمنون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر السَّنَدابِرَهَا لا تدشوا من لا أمرك إنهم في ذكره معمون فأخذته صيحة مشرق فجعلنا وأمطرنا وأمطرنا عليهم سفلا ذلك لآيات من متوسمين وإنها لبس فيهم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب منهم وإن هُمُ الَّذِينَ آمَنُوا مِن مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الْبُقُورِ أَنَّهُ إِن يَظْهَرْ فأخذته الصيحة مستثير فما أغنى لهم مما كانوا نفسون وما خلق السماوات والأرض وما بيننا إلا من الحق وإن نساءت نصلا يسوف الجليل ان ربك هو ولقد ااتيناك سحقا من لا تمد لنا اليك واجرهم ولا تحزن ولا تحزن على عن الذي كما أنزل فَكَلَّا سَأَلْنَهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَصْدَ بِمَا تُقْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك من الساجدين، وعهد ربك حتى يأكل يقين